الْيَوْمَ حِلُّ لَكُمْ طَيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ وأوجلكم إلى الكعبين بوجوهكم وعينديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله لله شهداء بالقصة ولا يجرمنكم شنال قوم على أن لا تعدلوا وأقربوا للتقوى والتقوى الصالحات لهم نغفرة لهم نغفرة فسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله Jangan lupa يحرم فؤنا الكريم فَسَارَ أَخَذْنَا مِنْ ثَاقِهِمْ فَنَسُوهُ حَضًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُ يَقُولُ ثَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنْ يُرَادْ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بَنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا Sari so kata oleh SDI so I need قال رب انني لا امنك الا نفسي واخى فافرق بيني قوم الفلا تاس على المرء الفاسق وتنوا عليهم نبى بني ادم بالحق القرب بصت إليني يدك ليتقط لي ما أنا بباسيط يدي إليك لأقط قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوة أخيه قال يا ويلتا أعجز أن نكون مثل هذا الغراب فواري سوة أخيه أصبح من الناد من أجل ذلك كتبنا اشتركوا في القناة ويسعون في الأرض فسادا a